Bismillahirrahmanirrahim كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على قد ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت على لئت منهم مربا وكذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال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 وَكَذَلِكَ أَعْفَرْنَا أَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا غَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا سد ولا نبث في كنفه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 واتبع وَكَانَ وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء Hello. مَضْرِبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا, وجعلنا وفجرنا خلالهما ما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منكما له وأعز نفرا ودخل جنته ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ¡Veble!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 Oloho, wow. wow. wow. wow. وَإِذْ قُلْ لَلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاءِ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 بَدَ وَوَبْكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَنِ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا Can I? Xení Uh Olha o بحر قبل أن زاد كلمات ربي، لا نفدا البحر قبل.